اسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في الاستوديو السيد محمد جميل ولد منصور وهو يتولى حاليا الرئاسة الدولية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهو ايضا اول رئيس لحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل وضيفنا من مواليد منتصف الستينات وقد اكمل دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية في موريتانيا في حين اكمل دراساته العليا في فاس بالمغرب وتخصص في الدراسات الإسلامية والفكر السياسي بصفة خاصة. ضيفنا تعرض للسجن أكثر من مرة في عهد الرئيس ولطاي. وانتخب عمدة لأكبر مقاطعة العاصمة نواكشوط في 2001 وهو الآن نائب في البرلمان عن نواكشوط. كما وله دراسات ومقالات عديدة. وشارك في ملتقيات عربية وإسلامية ودولية ويمكنكم مشاهدين الكرام تواصلوا معنا ومع ضيفنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة او عبر الرسالة النصية القصيرة SMS. اهلا بك سيد جميل وحمد الله على السلام اهلا بك في الدوحة مرحبا <تصفيق> سيد جميل كما ذكرنا في المقدمة وقع فرقاء الأزمة الموريتانية اتفاقا في دكار أمس العاصمة الثانيغالية ربما يطوي صفحة من التوتر السياسي التي دامت قرابة العام هل ترى في هذه الاتفاقية بالفعل ما يؤذن لنقل موريتانيا أو عودة موريتانيا إلى الشرعية الدستورية والتأسيس لمرحلة ديمقراطية جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم شكرا جزيلا اود بهذه المناسبة في البداية والشعب الموريتاني يعيش هذه الايام لحظات فارقة في تاريخه بعد توقيع هذا الاتفاق سواء التوقيع الاول الذي حدث في العاصمة السنغالية داكار او التوقيع امس الذي حدث في قصر المؤتمرات في العاصمة نوهفشود اود ان اهنئ اولا بعد الحمد الله وشكره على هذه الفرصة وهذا النجاح أن أشكر الشعب أن أهنئ الشعب الموريتاني بكافة فئاته ومكوناته بكافة جهاته بكافة أعراقه على انتقال الوضع في البلاد من أزمة كان الكثير من الحاضبين على البلد من أبنائه ومحبيه يخافون من مآلاتها إلى وضع توافقي نرجو أن يتعزز وأن يحمى ونطالب بالتأكيد مختلف الأطراف التي شاركت في هذا التوافق أن تبذل كل ما تستطيع مرونة ووعيا والتزاما من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق الذي عبر الشعب الموريتاني بطريقة عفوية عن شغفه به كما عبر قبله عن تعلقه بإنجازه نعم في تصوري أن الجميع سواء في الطرف الذي يسيطر على الأمور بعد الانقلاب أو في الأطراف التي كانت تحاوره في هذه المفاوضات أن الجميع يدرك أن البلد لا يتحمل استمرار الأزمة السابقة وبالتالي بذلوا كل الجهود المناسبة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق ونريده فعلا ونأمل ذلك ونظنه قابل للتحقيق تماما أن يكون نهاية لهذه الأزمة في سبيل أن تنظم مرحلة انتقالية جديدة تؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيها يختار فيها الشعب الموريتاني من يريد وحينها مطلوب منا جميعا إذا اختار الشعب الموريتاني في انتخابات شفافة ونزيها من يريد بغض النظري أن يكون من هذا الطرف أو ذاك أن نكون وأن نملك الروح الرياضية التعامل مع الوضع الجديد وأن نهنئه جميعا وأن ننتقل إلى وضع دستوري ديمقراطي يفتح الآفاق من جديد كما فتح الوضع الدستوري الماضي آفاق التنمية والنهضة والاستقرار الذي يحتاجه البلد نعم سنتحدث عن حيثيات الانتخابات المقبلة بالتفصيل ولكن دعنا نعود بعض الشيء إلى أيام قليلة سابقة عندما خرج ولد عبد العزيز وصرح ونفى بشدة أنه تم التوصل إلى اتفاق بالفعل فيما يتعلق بتقاسم السلطة أو تأجيل الانتخابات. ما الذي كان يريد هنا ولد عبد العزيز بالتحديد، رغم أن الأيام التالية أثبتت بالفعل أنه تم الاتفاق من خلال اتفاق دكار على تقاسم السلطة وتأجيل الانتخابات؟ نحن وقت الكريمة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مع حلفائنا في التكتل في هذه اللحظات التي تحدثت عنها. عقدنا مؤتمرا صحفيا في العاصمة مواقشوط وأوضحنا موقف من هذه التطورات وهذه التصريحات وقلنا رغم هذه المواقف وهذه التصريحات سنظل متشبثين بالأمل الذي بعثه بعثته المفاوضات في السنغال لدى الشعب الموريتاني ولذلك لن تؤدي بنا تصريحات ومواقف سواء كانت لتحسين شروط التفاوض. أو النتائج المنتظرة ولو حتى كانت حقيقية لن تذنينا عن الاستمرار في هذا المنح حتى نحقق ما يصبه الشعب الموريتاني من التوافق مم. نحن اليوم نعتبر تلك التصريحات تلك المواقف من باب تحسين شروط التفاوض وأموما ذكر الجفا في أيام الصفاء جفاو ولذلك لا نود كثيرا أن نتعلق بالماضي ونتحدث عنه كثيرا المهم وقع الاتفاق ونعتقد أننا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ساهمنا مساهمة مسؤولة سواء من خلال الإدارة السياسية العامة لهذا التفاوض سواء من خلال الوفد النوعي الذي قاده الأخ الدكتور محمد المولود وسواء من خلال التصريحات الصعوبية التي واكبت هذا الاتفاق في دفع الأمور في هذا الاتجاه بل وقدم كلا الطرفين مجموعة من التنازلات ولكن هل قبولكم لبنود الاتفاقية يعني أنكم تنازلتم عن رفضكم السابق للجنرال محمد ولد عبد العزيز وفريقه واعتبارهم غير شرعيين باعتبار أنهم استولوا على الحكم من, أو من خلال انقلاب عسكري لأول يعني رئيس مدني ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا نحن ما تراجعنا وما كان منتظرا منا أن نتراجع عنا رفض انقلاب عسكري أطاح بسلطة دستورية وبرئيس منتخب بشهادة الجميع مؤيديه ومعارضيه على نحو مقبول واستمرينا طيلة الفترة الماضية التي قاربت السنة في نضال مسؤول ديمقراطي سلمي احتجاجي من أجل لإنجاح المسار الديمقراطي ومن أجل أن تكسب الديمقراطية على حساب الانقلاب بالتأكيد كنا دائما ومستعدين دائما لأن يكون ذلك عن طريق الحوار والتفاوض لأننا ندرك أن مصلحة شعبنا طبيعة الأفضاع عندنا تداخل الأبعاد الخارجية والداخلية في موضوعنا يتطلب أن نسلك السبيل الأنسبة والأهدأ و الأوفق لشعبنا ولذلك دخلنا هذه المفاوضات لنتوصل إلى هذه النتيجة التي نعتقد بشكل موضوعي أننا قدمنا فيها تنازلات وتنازلات كبيرة جدا فيما كنا نطرح ونقول حرصا على الهدف العام وهو استعادة مسار ديمقراطي سليم يكون على قاعدة الشفافية ونفضل كما قال الأخ عضو وفد التفاوض الأستاذ الساركو السيد محمود نائب رئيس حزب تواصل أنه نصف هذا الاتفاق بأنه لا غالب فيه ولا مغلوب, ولا مغلوب. طيب سنتحدث بالتفصيل عن التنازلات التي قدمها كلا الطرفين ولكن اسمح لي أن نأخذ مجموعة من الاتصالات والمداخلات من السادة المشاهدين معنا سيد زين العابدين من الإمارات سيد زين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الأخت مونة مساء الخير أخت هبة أهلا بك زميلة مونة نعم كانت بالأمس. نعم الأمس أولا نشكر قناة الجزيرة على إيطاحة هذه الغرفة كما أشكرها دائما على تبني بعض القضايا مثلا للشعوب العربية وأشكر الضيف الكريم محمد جميل المنصور وأقول له ما قاله نزار قباني حين زار عميد الأدب العربي في بيته في القاهرة فوجده يضع نظارة سوداء على عينيه في زمن أنعم الله عليه بنعمة البصرة في الزمن الذي حرم المثقف السياسي العربي نعمة البصرة وأنعم عليه بنعمة البصر النظارات والعدسات أقول له قال له أرمين الظارتي كما أنت عما إنما نحن جوقة العمياني أما أنت يا أستاذ جميل وزملائك في المعارضة أثبتت اليوم للمواطن الموريتاني أن المعارضة الموريتانية باتت أصلب من أي زمنين مضى وباتت أيضا أكثر تماثكا وأثبتت انها تلعب دور فعلا قيادي أصبحت لها الحق في أن تقول لأن القيادة دور وإذا توقف إداه الدوري فإن دعوة القيادة التي تترتب عليه تفقد حقها في أن تقود نشكركم على إفشالكم لهذا الانقلاب وهذه الإجند الأحادية لكننا نطلب منكم مسألة واحدة أن هذه المصالحة تتواصل بحيث إن المعارضة نفسها تتفق هي من نفسها هي من نفسها تصلح ذات بينها بحيث أن يكون لها مرشح واحد يستطيع إنه يهزم قوة القوى اللي نحن نعرفها لا أريد أن أسميها ولا أصفها اللي توصف بها الناس، لكننا نحن مواطنين موريتانيين ونعرف أن القوة اللاعبة أساسا في الساحة حاليا هي القوة التي لعبت خلال 49 عام الماضية وبالتالي أريد أن أطرح سؤال على الأخ جميل المنصور هل المعارضة فعلا قد تتفق على مرشح واحد أما أنها قد مثلا يظهرون أشخاص عديدين من من وسط المعارضة نعم يعني حزب التكتل يكون له مرشح والجبهة يكون لها مرشح نعم شكرا سيد زين وصل السؤال اتصل آخر من السيد عبد الله بن آمن من موريتانيا سيد عبد الله تفضل نعم عادو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان كان في الإمكان تخفت صوت التلفاز سيد عبد الله أحيكم الله أهلا بك نعم أهلا بك نسماء تفضل سيدة الكريمة ودوانا عن وحديك وحدي بايها السكريم محمد جميل المنصور وودوا أنو هني الشعب الموريتاني في هذه المصالحة تاريخية وسواء تعلق الأمر بجهد وطني لدفاع عن ديمقراطية وإلى غربية الجميع لموريتانيا المصالحة التاريخية كما ودي أنا أطرح سؤال على بايكي الكريم السيد جميل محمد جميل المنصور السؤال هل هم في إصلاحيين في حز التواصل خوفا يودون الترشح للرئاسيات أم يدعمون أحد المرشحين <تصفيق> أنا ما أريد أرسل عنه بايزك الكريز وما تردد من انتخاب داعههم أو قربهم من الجنرال محمد محمد بن عبد العزيز نتيجة عدة أسباب منها أنا العطيل حلم عبد فال في مرحلته بيا رفضت ترخيص لهم في حزب سياسي ونأحل من ذلك في بعض المرات ذكر لهم أن الغرب لا يدعمهم إذا كان مدحمة النطر في إسرائيل وأعتقد أيضا أنهم من وجهة نواة خاصة أنهم بعيدون من المولد كشيء تبني انتمائه إلى بلجيك وأشكرك في لا. تصحية لاسم عبد الله بن آم. شكرا جزيلا لك سيد عبد عبدالله وعفوا للخطفية الاسم معنا ايضا اتصل اخر من السيد محمد سالم من موريتانيا سيد محمد السلام عليكم هلو. اهلا وسهلا تفضل سيد هلو. محمد اقدم التحية لكم والتحية لقناة الجزارة الخرمة وليع طجلكم الكبير سيد جميل مصر ود في الآية أعتذر عن كل ما مضى تبار طيب في تاريخ موريتانيا وانطلاقة جديدة من الصفر يقدمه وراء عن أي لطرف سواء كان طرف الجنرال حمد الاعب العزيز أو طرف التكتل أو طرف جذب بطندير الدفاع عن الديمقراطية. بالنسبة لذلك كقالب أو مقلوب في مآخذ ليل كانت مصلحة الوطنية وكل هي مصلحة <تصفيق> نود والنشخة الشميع هذه أفضل من تري أن تقلل حكومته بمضلط بلغمات دولي التي أولت وساعدت وضغطت قامت بدونها الجبار نعم عفوا سيد محمد تفضل بالسؤال اختصارا للوقت حتى نوفي فرصه هذا وهو شاهد واضح انه في نهايه مرحله الذات الماضيه سبب لم تكن في وصف الاحداث حتى يومنا هذا نتيجة الصح صراحي شجاع دين يشادها كثير وهم منجز بعكس حتى أعود و... نحن نحترم وجهة نظرك سيد محمد ولكن نعود مرة أخرى يا ضيفنا في الاستوديو بالتحديد هل لديك سؤال ما توجهه إلى الضيف انقطع الخط اتصال آخر سيد محمد الأمين أيضا من موريتانيا نعم سلام عليكم وعليكم السلام العمل الأخذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، آه، خمسون عاما تدار الكأس دون هدى على رؤوس ولا مذاق أو شربة عفوا سيد محمد الأمين فقط جميل مصور من الأوجود نعم من الأوجه السياسية المرموقة في البلد، لكن المواقف الأخيرة الأخيرة التي ظهر بها مع الجبه مع الجبه وما يسمى بالدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا ليس هو الوجه الحقيقي وراء هذه الأحداث لأن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الجنرال محمد ولد عبد العزيز كان كان يريد تصحيح مثال معين في موريتانيا وهو شاهد على ذلك لأن الاعتقالات التي شهدتها موريتانيا في فترة الرئيس السابق معاوية والإتدحمة للطايع معاوية والإتدحمة للطايع وظلم الذي كان يشهده الشعب الموريتاني كان كان من أبرز المخلصين لهذا الشعب هو الجنرال محمد العبد العزيز هو الجنرال محمد العبد العزيز ل لأن و و و ويرجع الفضل لاعتراف إلى هذا الجنرال الذين, الذين الذين الذين يرفضون يرفضون كل ما قدم لهذا الشعب نعم وهم أول من قدم لهم جميع الدعم وثانيا هو أول أول رئيس عربي يطرد السفارة الإسرائيلية من من منارك شقيق. إذا أنت سيد محمد الأمين من المؤيدين للانقلاب العسكري ماذا توجه من سؤال لضيفنا فيها للسيدة؟ أنا انا انا أنا من المؤيدين للانقلاب العسكري ولكن أنا أقول للتاريخ لا. أن على الجميع أن لا يتخذ العسكر كوا <تصفيق> لأن لأن المجموعة المفسدة التي كانت مع مع هي نفس المجموعة التي خرج مع جميل مصوور وهذا من الإشحاف, الاشحاف حق المواطن البسيط ونوع من التملق نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد الأمين اتصال آخر من سيد محمد من موريتانيا سيد محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكر الجزيرة على هذا الدور الريادي وعلى اهتمامها بالقضايا الموريتانية. شكرا جزيلا. أولا نهنئ أنفسنا كشعب موريتاني على هذا الانتصار الذي هو في الحقيقة انتصار للشعب الموريتاني ولديمقراطيته التي شكك فيها الكثيرون بعد هذا الانقلاب الذي كاد أن يودي او أن يؤيد الحلم الموريتاني في الديمقراطية و... ونشكر الطبقة السياسية على وعيها وتحملها هذه المسؤولية. وإنشاء هذه هذا الصلح كما قال على وصلح خير. لدي أسئلة لضيفكم الكريم. ماذا سوف تفعل المعارضة في الانتخابات فيما إذا وقع شوط زاني بين أحد مرشحيها ورئيس المجلس العسكري المستقيل؟ هل أنها سوف تتوحد على مرشح واحد وتقدم المصالح العليا للبلد؟ أم أننا سنشهد تغليباً للمصالح الشخصية الضيقة كما وقع في المرة الثانية المرة الماضية أقصد الانتخابات الماضية وستخيبون آمل الشعب الموريتاني. السؤال الآخر ما هي ضمانات هذا الاتفاق مثلاً ناحية الشفافية ومصير المجلس العسكري هل حصلتم على ضمانات حقيقية؟ بحل هذا المجلس العسكري أو ما سوف يكون دوره لأننا نعرف أن الانتخابات الماضية أثرت فيها السلطة العسكرية بشكل غير مباشر وقد أثر ذلك على نتائجها. نعم. هناك سؤال آخر. تفضل. أحد المشاهدين أو أحد الأشخاص مع يسأل أنه يستغرب بالنسبة لحزبكم حزب تواصل أن هناك بعض الشخصيات كان يسميها مستد والحين هو يتخندق معها في نفس ال. هل سيستمر ذلك أم لا ونشكركم والسلام عليكم اتصال آخر شكرا جزيلا لك سيد محمد سيد محمد من موريتانيا اتصال آخر من قطر من السيد محمد البشير من قطر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة مهني الشعب الموريتاني بهذه المناسبة العظيمة وكنا ندرك أن الطبقة السياسية الموريتانية تستطيع أن تستطيع أن تواكب ورود وأن تفهم مصطلحات ما يجري في الساحة الموريتانية رغم تناقضاتها، وأملنا كبير والحقيقة شكرنا واضح وجلي بهذه الأطراف التي شاركت سواء كانت الأطراف الجبهة الوطنية أو الأطراف تكتل رغم أنه استحق مؤخرا وكذلك للجماعة الجنرال العجيز سؤالي الأخر أستاذ محمد جميل هو هل ستصمد الجبهة الوطنية بمعناها هل تتناسك في المرحلة المقبلة رغم التحديات التي تواجهها والتناقضات الدينية فيما بينها هل ستولب المصلحة العامة للشعب الموريتاني أم أنها سنرى للنفس من بين أفرادها ونطالبها النقطة الثانية نطالب الإخوة في الجبهة توحيد المرشح وأن يكون المرشح قادر على المنافسة ليقطع الطريق أمام المستدين لأننا جميعا ندرك أن الانتخابات المقبلة انتخابات سريدة من نوعها وكفانا كفانا حيفا وظلما نريد لن تتحقق الديمقراطية ليكون هنالك استقرار سياسي، لأنه في اللي إذا لم يكن هنالك استقرار سياسي، لا مجال لإصلاح التعليم، ولا مجال ل لإصلاح الإدارة، ولا مجال لتحقيق ثنية شاملة. نحن لا نريد الديمقراطية مع الجوع، لا نريد الديمقراطية مع الفساد، نحن نريد ديمقراطية تحصل لنا. نأخذ منها إيجابياتها لا نريد أن يكون البلد ديمقراطيا فقط أختي الكريمة م. هذه النقطة واضحة نريد أن يكون هناك استقرار سياسي لتتحقق التنمية في موريتانيا نحن بلد واني بمقدراتي واني بإنساني لكن هناك فساد استشرى في جميع أركان الدولة وصلت سيد محمد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعود مرة أخرى إلى ضيفنا سيد جميل يعني تكرر سؤال يسأل حول مرشح واحد للمعارضة وتوحيد المرشح هل هذا مطروح؟ طيب شكرا جزيلا أولا أشكر لإخوة المتصلين سواء من داخل موريتانيا أو خارجها ونعودنا أهلنا في البلد والمغتربون من الموريتانيين على اهتمام النوعي بالشأن الوطني هو موقف يشكر ويقدر هذا الاهتمام وهذه المتابعة أود في البداية أن أقول بأن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية كتحالف سياسي تشكل يوم الانقلاب الذي وقع في السادس أغشت تخذ لنفسه هدفا واضحا وهو يفشال الانقلاب العسكري والعمل على استعادة الديمقراطية الحقيقية في البلد أن في هذا الإطار كان خطابه السياسي في إطار الشرعية والديمقراطية واستعادتهما الآن حسب ما بلغني من المعلومات عن اللقاءات والحوارات داخل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن هناك سعيا مسؤولا وحوارا متوازنا من أجل التوصل إلى خيار موحد في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن أليس الاتفاق عفواً المقطوع؟ أليس الاتفاق في حد ذاته وقف للمسار الأحادي لولد عبد العزيز ويعتبر إفشال للانقلاب الذي طالما مساعيتم إليه؟ بالنسبة للجبهة كان عندها هذا الهدف. حينما اتاقت الجبهة والتكتل كان الهدف هو إسقاط الأجندة الأحادية للجنرال محمد بن عبد العزيز. ونعتقد أن الاتفاق الذي وقع بغض النظر عن حجم التنازل من هذا الطرف أو ذاك هو توقيف لهذه الأجندة وتنظيم أجندة جديدة متفق عليها بين مختلف الفرق. أعود فأقول بأن المسعى لإيجاد مرشح موحد قائم وموجود وستبذل فيه الجهود المناسبة بالتأكيد سيتطلب نقاشا سيتطلب حوارا لأن هذه أحزاب ولكل حزب آلياته في النقاش والقرار الذي أعرفه أنه بالنسبة لنا في التجمع الوطني لإصلاح والتنمية الأمر لا يستطيع رئيسه ولا فرد منه مهما كان وزنه أن يتخذ قرارا من هذا الحجم بالتأكيد سنعود إلى هيئات الحزب ومؤسساته لمناقشة مع الأمور وتقويم الأوضاع واتخاذ الموطف المناسب الذي نراه معززا لعودة الديمقراطية والشفافية والنظام المدني للبلد والمحقق لهذه الأهداف ولكن لم يتم ترشيح اسم بعد فيما يتعلق. لا لا لم يتم المعرفة. ترشيح حتى الآن وما زال النقاش دائرا سواء على مستوى الأحزاب كمؤسسات أو على مستوى الجبهة كتحالف ونرجو أن تكون نتائج هذه الحوارات والنقاشات نتائج إيجابية لصالح مرشح يقود البلد. من أجل استعادة الديمقراطية والشفافية. سيد, سيد جميل اسمح لي أن نأخذ هذا الفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى للإجابة على بقية أسئلة السادة المشاهدين فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مرة أخرى لنتواصل مع القوام. دوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتدور حلقة اليوم حول اتفاقية دكار ونعكساتها على المستقبل الديمقراطي لموريتانيا مرة اخرى عودة الى اسئلة اشتاد المشاهدين من اين تبدأ شكرا جزيلا اعتقد ان الاخوان الذين سألوا تناولوا مجموعة من المواضيع ومروا عليها بالسريع فيما يتعلق بحزب التجمع الوطني الاصلاحي والتنمية هل سيترشح قلت بأن الآلية طويلة وتحتاج إلى حوار ومؤسسات وتتخذ قرار بالترشح أو بالدعم وإن كان بالدعم لمن وعلى أي أساس فيما يتعلق بالقرب من الجنرال محمد العبد العزيز وبعض الشخصيات الذين ذكروا نحن ليست لدينا مشكلة مع الجنرال محمد العبد العزيز وعلاقاتنا عموما ليست علاقات شخصية طيبة بهذا المعيار أو سيئة بهذا المعيار نحن رأينا أنه وقع انقلاب على الشرعية والدستور والديمقراطية عرضنا ذلك اليوم وقع حل توافقي نحن سنسعى من خلال التحالف السياسي الذي أقمناه في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية من أجل خيار سياسي من شأنه أن يحقق هدفنا إن تمكننا من ذلك فهذا ما نريد وإلا فإن الحزب سيتخذ الخيار الذي يراه مناسبا أما الاعتراف بالإسلاميين أخت الكريم والأخي السائل هذه قضية ليست منة من أحد ولا فضلا من أحد ما, ما كان وصحيح نحن نشكر ونقدر جهود الجميع الذين بذلوه في تلك المرحلة بسبيل ذلك ومنهم بالتأكيد الرئيسي لمحمد الشيخ الله وقد يكون منهم آخرون لكن نعتقد أن هذا الاعتراف هو حصيلة نضال هو نتيجة بذل بفضل الله سبحانه وتعالى تحق وهو اعتراف قائم بالواقع سواء خرجت الورقة الإدارية أو لم تخرج صحيح نحن مهتمون بها ومعتزون بخروجها لكننا حقيقة سياسية قائمة لا يمكن تجاهلها ولو كان هناك قرار إداري بعكس ذلك أما السفارات الصهيونية فنحن مع معارضتنا للانقلاب حين تم تجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني وكنا واضحين في أن هذه الخطوة خطوة مباركة ومشجعة بغض النواري عما قام بها وأن العلاقات مع الكيان الصهيوني أصلا غير شرعية حتى تحتاج إلى سلطة شرعية لتقطعها وبالتالي نحن في مجال المتفق لا نتردد في إعلان ذلك مع أي طرف وبالتالي ليست لدينا حساسية من ذلك أبدا أما قصة العسكر أخي الكريم المشكلة ليست بين المدنيين والعسكر ولا نقبل أبدا بأن يقال بأننا ضد العسكر أو مع العسكر العسكر أبناء البلد مواطنون كسائر المواطنين لهم كامل الحقوق وبالتالي نحن ليس لدينا مشكلة مع العسكر مشكلتنا كانت مع الذين انقلبوا على الشرعية والدستور الديمقراطية، وبالتالي ليست هناك مشكلة مع العسكر في القوات المسلحة وقوات الأمن على الرأس والعين في إطار مهماتها الدستورية التي نص عليها الدستور وكلفها به الشعب الموريتاني من خلال هذا الدستور. آه، الضمانات آه، نحن لا نملك من الضمانات بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده إيانا في هذا المسار التوافقي إلا الإرادة الصادقة. التي نظن أنها موجودة ونرجو أن تتعزز لدى مختلف الأطراف من أجل الحماية هل أنت متفائل بالتزام أطراف الأزمة السياسية ببنود هذا الاتفاق خاصة هناك بعض الجزئيات التي لم يتم الإشارة إليها في الاتفاقية وعادة هذه التفاصيل هي ما تخلق شرارة الاختلاف مرة أخرى أدرك ذلك جيدا وأدرك أن أسباب الإرباك قد تكون موجودة لكن اعتقد ان الاقتناع السياسي الحاصل بان هذا الاتفاق ينبغي ان ينجح مهما كلف ذلك من التنازلات والمرونة ضامن اساسي بعد توفيق الله وفضله بالتأكيد ايضا المجتمع الدولي حاضرا وبذل جهودا مقدرة وهي بالمناسبة جهود مشكورة سواء على مستوى فخانت الرئيس عبد الله رئيس الجمهورية السنغالية أو على مستوى الاتحاد الأفريقي أو على مستوى وزير الخارجية السنغالي الذي كان يباشر المفاوضات أو على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأفريكانية والدول التي كانت أعضاء في مجموعة الاتصال الدولية. نعم ساهم في إنجاز الاتفاق ولكن هل سيكون لهم دور في الاتفاق بعد ذلك؟ ساهموا في إنجاز الاتفاق وأعتقد أنهم سيبقون. مساعدين للشعب الموريتاني وقواه الأساسية من أجل إنجاح هذا الاتفاق لأن مصلحة الجميع في إنجاح هذا الاتفاق لكن أعتقد أن المعتبد عليه الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى هو الإرادة الصادقة التي نظن أنها كانت وراء الاتفاق وينبغي أن تظل موجودة وتتعزز فالشعب الموريتاني الذي عبر بشكل عفوي عن تعلقه بهذا الاتفاق لا يقبل من أحد أن يكون سببا في خرق هذا الاتفاق وبالتالي سيكون الثمن باهضا في نظرة الشعب الموريتاني له بقية نقطة حقيقة طرحها حد الإخوة المتصلين وهي تحالف حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية مع شخصيات كان يصنفها كمفسدين في المرحلة الماضية نعم. أخي الكريم نحن في حزب تواصل كنا واضحين سواء أثناء دخولنا للحكومة أو في مشاركتنا في تأسيس الشبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أي تحالف هو طبيعي تحالف بين متباينين أو مختلفين. نحن لو كنا متفقين على كل شيء لو كنا في حزب واحد لكن ينبغي أن يحاسب هذا التحالف على ما عليه نحن اجتمعنا من أجل الديمقراطية ومن أجل وضع حد للإنقلاب ومن أجل استعادة المسار الدستوري لا. هل في هذا فساد؟ هل في هذا ما يشجع الفساد؟ هل في هذا ما ي... ي... يعطي ألقا للفساد؟ لا أعتقد ذلك ثم إن معظم الأطراف أعتقد أنه كان لها حظ مقدر من رموز النظام السابق طيب بعد الإجابة على هذه المجموعة من الأسئلة اسمح لي أن أخذ مجموعة أخرى ومداخلات أخرى معنا السيد سعد بوكلام من السنغال سلام عليكم إن كان سيد سعد في الإمكان أخرى. أن تقصد صوت التلفاز قليلا نعم كيف حالك؟ أهلا بك تفضل. اهلا وسهلا بك تفضل انا وجد مبادرة التي فعلتها الجبل الضتاني الدفاع الديمقراطية بتضامن مع سكرتورك الديمقراطية ونوجدهم في انتظارهم ولكن حسب الترشح عندهم الاختيار المهم ان ينحاز وطيح ينح... عنها العسكر ونريد م... بان الديمقراطية لا تصحب العسكر لما تصحب بالرجال الذين عندهم الخبرة في القيادة. هنا ملعتكار عنده قيادة في الجيش ومرتبة مع شباب تركيا. وعزة الله أن أن يجنبنا تلك تلك النوايا. وأشكركم. وفي الأخير، سلم على أطيبك يا جميل ومحمد ناصر. شكرا جزيلا. تعبواه تقول لا. لسنا نعم. شكرا لك سيد سعد تصال اخر من سيد سالم ولد محمد من موريتانيا سيد سالم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشكروا قناة الجزيرة اولا واشكركم لاستضافتكم ل... لرئيس الدوري الجبهة الوطنية سيد جميل المنصور وهو بالمناسبة وان سيد جميل المنصور يوصفه احد اركاز ركيزات الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عن الصمود والمعارضة التي وق التي قام بها والتي هي بحق تعبر بنوع فريد عن نهج وتماسك وإيمان بالديمقراطية والقيم العليا للوطن. فقد اتسمت هذه المعارضة بوعي وسلوك خبري ومعارضة فعلية وديمقراطية رغم ما يحاول أن يجر رغم محاولات الطرف الآخر. أن يجرها إلى ويحرفها عن مسارها الصحيح والذي هو من أجله عودة موريتانيا إلى الديمقراطية ومع ذلك فقد ديرت هذه المعارضة بشكل ثلث وبسياسة حكيمة تعبر فعلا عن مدى, مدى كفاءة قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وع وعن إيمانهم بهذه الديمقراطية والتي والتي هي الشرط الوحيد والمناخ الوحيد الذي يمكن للمنسانيين أن يعيشوا فيه المدهة الابات كما عبرت عنها الجبهة فهي عهد ودى ونشكر الجبهة علىها وانطلاقا من الاتفاق الذي وقعته الجبهة والتناسلات التي تناسلت عنها في السينيقال فهي بذلك تعبر, تعبر عن وطنية وإيمان بالوطن وإيمان بوصالح هذا الشعب لا. ولكن أريد أن أطلب من المعارضة أن تحاول أن تتفق على مرشح واحد تكون فيه ك... تكون فيه ثمات وعلامات إخراج موريتانيا من النفق العسكري الكونيفالي إلى نهج ديمقراطي نعم. سليم بعيدا عن الصراع العسكري شكرا لك سيد سالم ولد محمد وصلت الفكرة أيضا نفس السؤال فيما يتعلق بالاتفاق على مرشح واحد اتصال آخر من السيد مشهور حمادي من فرنسا سيد مشهور تفضل نسأل الخير مساء النور أهلاً وسهلا تحياتي لك وللضيف الكريم. السؤال للضيف الكريم هل المعارضة تل... تجبر الحل في دكار أو في أو مع عبد العزيز الجنرال محمد عبد العزيز هل أفضل الحوار مع الجنرال محمد عبد العزيز ولا مع المسؤولين في دكار والسؤال للضيف ماذا قدم الرئيس؟ ولد الشيخ الله للجمهورية الموريتانية من ابتداء الرئاسة الى يومنا هذا ماذا قدم الموريتانيين الذين يعيشون على ركام الفيضانات في الطينطان الى حد الساعة وماذا قدمت المعارضة له الطينطان بالذات والسؤال للضيف الكريم عندما يقول الانقلاب على الديمقراطية أين الديمقراطية يا الأستاذ جميل والمنصور هل أنت تتكلم عن الديمقراطية في سويد والنرويج وشكرا لكم شكرا جزيلا لك تصال آخر من السيد أحمد القحطاني من قطر سيد أحمد مرحبا امه. أهلا بك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي طيبة ضيفة لا نتكلم بلغة نحن يعني لياكي يسمعوها مفهوم تفضل نعم تفضل أشكر السيد بعد أولا جميل أستاذ ما حالك وكيف حالك يا مرحبا شكرا جزيلا الله. أنا شكرك ومن خلالك أن أشكر جميع المتحاضرين الموريتانيين ونقول نحن تعرف عنه نقوله لا شكرا على واجد معناتها أن نولد الكبيلة إذا قام لا بخطه هذا ما يشكر عليه لكنه إذا زاد عليه لذلك بحثه يشكر وانتم الاطلاف في الحقيقة ما في كل مقام مجهود يشكر عليه ومن خلالكم نشكر الرئيس السينغاري ونحمد الله ونشكروه اللي موريتاني يوم ما يمثل السماء ولا يمثل الدولات الأخرى المتناحرة دخلت مشكلة سياسية وتحاوروا أولاده حتى صفاوا الحق للحق <تصفيق> 8 ميل على طرف من طرف سمحي لي اختيش شوي دقيقة تفضل تفضل. ماني ميل عليك ولا عمل زاده ولا الجنرال ولا شيء لكن حقيقة وبصفة عامة ونختار احنا نقوله يا جميل الله يلزم ما ينتج بعض المتدخلين دخل ويمس من الاطراف الاخرى هذا ما يصح خلونا صلحنا المبارك مباركوه والذي مننا بتأييدوا يحكموا اليوم التصويق احنا امام الانتخابات خرّة نعم. لن ندخل المكتب لا ينصوت صوت على المكتاب اما في الهي دعمنا السياسيين هو الشكر نعم شكرا جزيلا لك استاذ احمد القحطاني عودة الى ضيفنا سيد جميل على عجالة نجيب على اكبر قدر ممكن من الاسئلة لان وقت البرنامج جدا همي. شكرا جزيلا ولن اشكر دائما الاخوة المتصلين سواء من السنغال أو من موريتانيا وأشكر لهم هذا الحرص على أن تترجم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مواقفها المشتركة في مرشح موحد وهذا الاهتمام وأجدد القول بأن نحن اليوم أمام تحدي كبير صحيح كسبنا كموريتانيين تحدي التوافق وأمامنا تحدي المحافظ على التوافق وإنجاح التوافق وكما تفضل المتدخل الأخير ينبغي أن نساعد جميعا بتصريحاتنا بمواقفنا بسلوكنا في هذا الأمر وأن نبتعد عما مشانه أن يفسد هذا الاتفاق صحيح نحن واصحاء مواقف ولابد لكل أن يعبر عن موقفه وعن رؤيته وأن يأخذ خياره في الانتخابات القادمة لكن كل ذلك في إطار من المسؤولية في إطار من الحرص على الضمان الوطنية التوافقية لهذا الاتفاق فيما يتعلق بالسنغال أخي الكريم المتدخل من فرنسا نحن ننظر إلى جمهورية السنغال باعتبارها بلد شقيق وصديق وجار ونشكر لها هذا الاهتمام بالشأن الموريتاني وأعتقد أن دورها الذي قامت به سيلعب دورا مهما في تعزيز التواصل بين الشعبين الموريتاني والسنغالي سيلعب التعزيز العلاقة مع القيادة السنغالية ممثلة في الرئيس عبد الله يوعد وبل سيساهم في معالجة كثير من الأمور السلبية التي كانت موجودة في هذه العلاقات فنجدد الشكر لهؤلاء وأعتقد أننا كنا مستعدين للحوار في موريتانيا لكن أن نجد دولة شقيقة صديقة تستضيف هذا الحوار وتشجع أن يتوصل هذا الحوار إلى نتائج فهو أمر محمود وبالتأكيد ليس مذموما أنا لا أريد أن أدخل في تقديم حصيلة الرئيس محمد الشيخ عبد الله عن الفترة الماضية، وأعتقد أنه تحدث عن ذلك بشكل كافي وطبيعي أن يكون هناك من يقتنع بأنه كان منجزاً لكل في كل تلك الفترة، والبعض الآخر يعتقد عكس ذلك، وهناك المتوسطون الذين أظنه أن في سياساته الجيدة وفي سياساته ما يؤخذ عليه وما ينتقد، وعموماً. أنا شخصيا تعجبني دائما أستغرب دائما طرحا متناقبا حينما يتحدثون عن الرئيس المحمد الشيخ الله في زمنه يقولون لم يكن حاكما وإنما كان يحكم من خلاله وحين انقلب عليه قالوا هو الذي كان مسؤولا عن كل تلك الفترة أنا أعتقد أنه قدم أمورا مهمة وكانت هناك أخطاء كأي فترة حكم لأموريتانيا الشكر على الواجب الشيخ أحمد القحطاني سيد أحمد القحطاني من قطر اليوم في هذا الزمن الرديء في هذا الواقع الصعب أعتقد أن الشكر على الواجب أصبح واجبة وكل ما نريده من الفرقاء الموريتانيين من كل الأطراف الموريتانية أن تقوم بواجبها حفاظا لهذا الاتفاق وسير نحو مرحلة انتقالية مسؤولة وإجراء الانتخابات شفافة يختار فيها الشعب الموريتاني من يحكم. للأسف يعني وقت البرنامج انتهى في 15 عشر ثانية من ضمن المراحل المقبلة هو اعلان بعض الاتفاق اعلان ولد الشيخ عبدالله عن قراره الحرب بشأن موريته كرئيس للجمهورية والاتفاق لم يشر إلى استقالته بشكل واضح هل هذا يعني احتمال عودة ولد الشيخ عبدالله إلى صدفة الحكم الأخرى؟ نحن في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية كنا في مفهوم الذكر. وكنا نقول بشكل واضح بأن الأمور المتعلقة بالرئيس محمد الشيخ عبد الله باعتباره رئيسا منتخبا أقسم على الدستور هو وحده من يستطيع أن يفصل فيها. واعتقدوا أن الفرقاء الدوليين وكانوا على اتصال مع الرئيس محمد الشيخ عبد الله ونتطلع في الأيام القادمة البت في هذه الأمور الجزئية الذي نعرفه أن الرئيس محمد الشيخ عبد الله في مستوى من المسؤولية. في مستوى من الوطنية بأن سيكون له دوره انطلاقا مما يعني نعم. في حماية هذا الاتفاق والانتقال نحو وضع ديمقراطي يعود بموريتانيا إلى انتخاب من يحكمها نعم إذن سيد جميل ويل رئيس الدوري للجبهة الوطنية لدفاع عن الديمقراطية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شكرا